بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لن بذن في الحطمة وُكُمان يا موجي من التي تطق <تصفيق> على التفسيد اننا